Allah dalam keadaan sehat wal afiyah dan sebagaimana biasa malam hari ini kita akan membaca maulid simtud duror sebelum pembacaan maulid dimulai saya eh, memberikan sedikit pengarahan ya, sambil yang ngebur biar selesai ngebur itu cuma ngebur satu paku mau masang foto rencana Pembangunan Masjid Ar-Hukoh Yang di sana itu nanti yang besar Yang ini rotok kecil dikit ya <tuh> Dalam pembacaan maulid Ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan Yang nomor satu Semua handphone Dan lisan harap Disilent Ya, handphone maupun lisan harap Di silent uh, Baik itu bapak-bapak Ibu-ibu maupun Adik-adik kita ya Kita belajar khusyuk Kemudian yang kedua Nanti kalau ada kalimat Solawat ya kita ikut bersolawat Jangan diem Tapi ikut menyuarakan suara solawat Tapi ya juga dipaskan Jangan sampai Kita keras tapi falas Misalnya Ya Rabbi, salli ala Muhammad. Satu yang suaranya keras. Ya Rabbi, salli. Gaco nanti. Ya kan? Ya keras semangat tapi disesuaikan dengan irama yang dipimpin sama pemimpin ya. Kemudian uh, yang ketiga, kalau di maulidin kudhuror ini kan ada kalimat-kalimat yang yang dibaca bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim ashrif as-salati wa taslim Jangan tergesa-gesa. Jangan. Allahumma sholli wasallim asrof asolati wasasrih. Allah semerina wana bina. Ini kelihatannya mau balapan ngos-ngosan. Ya kita santai saja. penuh semangat. Allahumma sholli wasallim asrof asolati. Terus dibaca. Barang-barang. Jangan diem. Semuanya ikut membaca. Kemudian yang ketiga, kalau ada bacaan yang dibaca berhenti bareng sama yang mimpin ya kita ikut ikut misalnya khalaqal khalqa yang di tengah-tengah saja ya ya gampang wahadallahu bihi minal ummati basyaron katsira wa kana fi zulmati aljali almustabsirin sirajan wa qamaran nah itu dibaca bareng-bareng dulu kan Sudah pernah ditutup dengan sallallahu alaihi Dulu kan sudah pernah saya bagikan yang seperti ini Gratis, masih ingat ya Nah yang punya dibawa di semak Nah yang belum punya silakan nanti beli Yang gratis dulu, yang sekarang Bayar, saya juga belum punya Stoknya ya, saya belum punya Stoknya, yang kecil seperti ini Ini sudah cukup mewakili Dari simtut duror Kemudian Malam hari ini, malam 17 rojat Nanti kita di akhir setelah maulid ada Sedikit tahlil untuk mendoakan beberapa orang yang telah meninggal dunia dari keluarga saya. Dari neneknya istri, itu Ibunda dari Habib Habibusin, kemudian dari istrinya Paman saya, dan beberapa orang lain. Kemudian juga diniatkan keluarga jenengan dan teman jenengan masing-masing. Meskipun namanya tidak saya sebutkan, itu otomatis katut ya, otomatis katut. Kemudian selanjutnya. Uh, Kalau ada yang punya hajat, punya hajat, pengen apapun, walaupun nggak usah disetorkan di sini, karena kebanyakan disetorkan saya nggak sempet bacakan ya. Nggak yeah. usah ditulis nggak apa-apa. Diniatkan, saya punya hajat besok mau ujian biar gampang lulus. Saya punya hajat mau daftar ke perusahaan biar diterima. Saya mau punya hajat mau ngelamar anaknya orang biar beres, gitu ya. Diniatkan masing-masing dengan baca maulid ini Hadir majlis semoga diwujudkan Sama Allah Ta'ala Kenapa? Karena Majlis ini merupakan amal soleh Dan amal soleh itu salah satu sarana Tawassul untuk terwujudnya Hajat-hajat Kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah yang selanjutnya Nanti kita akan baca Ibadullah, Rijalullah Seperti biasanya Nanti eh, di akhir tidak usah bana, ya Yang di akhir itu berhenti Biar berserentak baca ibadah Allah Rijal Allah Dan nanti sebelum pembacaan maulid Saya akan mengajak semuanya Untuk untuk talqin telkin Sekaligus ikrar ya Seperti biasanya Insya Allah itu bisa menambah Iman kita dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu yang nebur sudah selesai Sudah ya Mari kita mulai majlisnya dengan membaca Al-Fatihah. Kita niatkan Al-Fatihah kepada ruh Nabi Muhammad SAW, kepada kedua orang tua beliau, kepada para ambiyah wal mursalin, kepada para sahabat Rasulullah SAW, kepada keluarga Rasulullah SAW, kepada istri-istri Rasulullah SAW, kepada para tabiein, tabi, in. tabi, tabi in. kepada anak cucu Rasulullah SAW, kepada para awliyaa wal suluhin, kepada saudara nafsufinah, saudara nalaalawiyin. خصوصاً داخل مراكز سيد الإمام جنات البغدادي وسيد المعروف الكرخي وسيد البشري الحافي وسيد أبي يزيد البسطامي وسيد أبي حسن الشادي وسيد بهاء الدين الشبندي ثم إلى رصيد أبي مدين المغربي ثم إلى رصيد الشيخ عبد القادر الجيلاني. ثُمَّ إِلَى رُسْيَدِ أَحْمَدَ الْرِفَعِيِ ثُمَّ إِلَى رُسْيَدِ أَحْمَدَ الْبَدَوِي ثُمَّ إِلَى أَرْوَحْ جَمِسَدَتِنَا صُّفِيَةً ثُمَّ إِلَى أَرْوَحْ جَمِسَدَتِنَا الْعَلَوِيينَ khususan minhum Sayyidina Al-Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Aisa wa Sayyidina Ubadillah bin Ahmad bin Aisa wa Sayyidina Alwi bin Ubadillah bin Ahmad bin Aisa وسيدي الفجيه المقدم محمد بن علي بالعوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب بكر سكران والحبيب علي بن ابي بكر سكران والحبيب عبد الله بن ابا بكر العدروس والحبيب بكر بن عبد الله العدروس العدني وسيدي فخر المدور الشيخ ابي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى ارش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى روح وحبيبي الحبيب باكر بن عبد الله بن طالب العطاس واصوله وفرائه ثم إلى رسيدي والشيخي وقدوتي للله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي والوالدائه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والهبابة علوية بنت حسين غدي الجفري ومشيخه وتلاميذته وإخواته وإخوانه وزواجه صلى الله بابة فاتما بنت محمد ملخيله ثم إلى الروح الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب احمد والحبيب علي والحبيبه خديجه جميع اولاد حبيبنا علي ثم الى روح سيدي وحبيبي بن علي الحبشي ووالدي وزوجه حبشيباء بنت بن عبد الله سكرى والديهها وابن عمي علي بن محمد انيس الحبشي وولدي وسر الرفاعي وجدي بن عبد الرحمن العيد السجدي عبد الرحمن بن وسن العدروس وجدي علي بن محمد الحبشي وجدتي وجدي وزرته ثم الى روح الحبيب علي بن بكر سقف والحبيب محمد نجيب بن طه بن عبد سقف ثم الى روح خدهزني خلي الوي خلي محمد وعميزنا معاذ سمعقل ابو محمد باغي ثم الى روح خاله نور وخاله مزنا خاله فاطمه خاله فاطمه خاله خديجه ثم الى روح بapa dari karyadi ثم الى ارواح والدينا ووالديكم اقواماتن واتكم واولياء حزب الله و صلى الله عليه وسلم روح باهيمن احسن بن ثم الى روح باهي سلمان ثم الى روح باهي عمر ثم الى ارواح جميع أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات بركة في الدين والدنيا والآخرة وأنا الله يجعل هذا المكان هذا المدرسة معبر بالخيرات والنفحات والأسرار والبركات واجعل ساكنيهم ما دخل فيهم ما دخل فيهم ما نعلم فيهم ما نتعلم فيه, فيه من خير البلاد ويرزقنا ويكمد من العافية من العافية شكر على العافية من العافية والعافية من كل أذى بليه وأنا الله يبارك لنا في رجب الشعبان يبلغنا رمضان وأن الله يرزقنا العافيه ودوام العافيه وشكرا على العافيه ودوام العافيه والعافيه من كل اذيه يلهو يحفظ ان الله يحفظنا واهلنا ووالدينا وزوجاتنا ودرياتنا واصحابنا من الله تعالى بنا من جميع المصائب والذنوب والافات والسيئات والبلاء والفتن فاذهر علينا فضلهم يرزقنا جميعا حسن الخاتمه عند الموت ودوام العمر الطويل في طاعته وللطف العافيه صلى الله وسلم توفيق الهدايه والرضا والينيه وعلى كل نيه صالحه جامعه نافعه وعلى منا وحبيبي صلى الله عليه وسلم <عطه> الفاتحة بسم الله رجال الله اغفر لآجل الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين <تصفيق> اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا الله saya bersaksi, saya bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada tuhan. kecuali dirimu. dirimu, Ya Allah. Saya, saya Allah. bersaksi, bersaksi. bahwa baginda, baginda Muhammad Mufari. adalah Mufari. Rasul, utusanmu. Rasul utusanMu, Ya Allah. Saya hanya menyembahMu, Ya Allah. Saya hanya memohon kepadaMu, Ya Allah. Engkaulah yang Maha Menolong. Engkaulah yang Maha Memberi, Ya Allah. Karena itu. Kami berlepas diri kepada segala bentuk ikatan terhadap selainMu, ya Allah, hanya kepadaMu lah kami mengikat perjanjian, ya Allah, hanya kepadaMu lah kami mengikat perjanjian. Kami menyembah Kami memohon pertolongan Dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ya Allah Hidupkan kami Dengan La ilaha illallah Wafatkan kami dengan La ilaha illallah. Masukkan kami ke dalam kubur dengan La ilaha illallah. Kumpulkan kami bersama ahli. La ilaha illallah Panggitkan kami Dengan La ilaha illallah Kumpulkan kami di mahsyar Bersama Pemimpin Ahli La ilaha illallah Masukkan kami ke dalam surga Dengan La ilaha illallah Sungguh ya Allah Tiada Tuhan kecuali engkau La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ya Allah Masukkan kami semua Bersama kedua orang tua kami Pasangan hidup kami Anak keturunan kami Sahabat-sahabat kami Orang-orang yang berbuat baik kepada kami Dalam benteng لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.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 يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحاق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق لمصدق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق يا ربي صل على محمد أهلا وراء منتقا وأخداما يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقاة حقا يا ربي صل على, علي, على محمد من بالسخاة والوفاة خلاقا يا ربي صل على محمد واجمع من الشم لما تفرغ يا ربي صل على, على محمد واصلح وسهل ما قد تعوغ يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوغ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 يا ربي صل على محمد وآله ومن للحديد عشاق يا ربي, يا, ربي يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي داواثاق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 رَكَّ اللهُ نَصْرًا عَزيزًا لَقَدْ جَاءَكُم رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأْوُهُمْ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ ذَا الْعَرْشِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ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 محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركع سجدين يبتغون فضلاً من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجير كزرع أخرج شبأه فآزره فاستغلق فاستوى على سوقه يعجب الزرع الزراع بيغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Inna Allah wa malaikatuhu yusallu naal Nabi. Ya ayuhal الذين امنوا صلوا عليه وسلمو تسلما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وأحسانه تعالى مجدوع بنشانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وَبَسَطَ لَهُمْ مِنْ فَائِذِرِ مِنَّتِنَا مَا جَرَتْ بِهِ فِي أَقْدَارِهِ الْقِسْمَةُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَشْرَفَ خَلْقِهِ وَأَجَلَّ عَبِيدِهِ رَحْمَةً تَعَلَّقَتْ إِرَادَتُهُ الْأَزَلِيَّةُ بِخَمْقِ هَذَا الْعَبْدِ الْمَحْبُوبِ فانتشرت آثاب شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا القضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطر بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجل الحق في عالم كتسه الواسع تجل ينقظى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفرده بتعداد ولا يمل تكرره بكفرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرب بوجوده استقانا وتنتشر أسراره في الأقوات فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحديد يا لقلب سروره قد طوالى بحبيب عم الأنا ما جل من شرف الوجود بمر غمار الكون بهجته وجماله قد ترك في الحسن علام قام وتناهى في مد به وتعالى لاحظته العيون في مجتهده بشرا كاملا يزحف لنا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 حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى فرات مستقيم. اللهم أسلم وسلم اشرف السنة متسيم على سيدنا ونبينا محمد الدره الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرض بها الرسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تربط بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبديغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى لأمانه وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهد للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر صرها في البحر والبر اللهم صلي وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية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 ما عثر الأكوال في نشر ذكراهم نسيم Al-Fatihah yeah, وبارك وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتفريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانخلقت بيضة التصمير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاب واسم الكمال المتلك والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاف الكريمة والبطون. فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موت الاستقرار وموضع خروجه وقد قضت الأجدار الأزليات بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستكره في الأسلاب الفافرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وفهد فتعلقت إمة الراقم لهذه الحروب أن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عداء بذلك النور معروف وإن كانت الألصن لا تفي بأشر معشار أوصى صافي ذلك الموسوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تقرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفدته من سيار أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولي من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في القول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين لا عد تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا اجتشوق إلى سماع أوصافها العديمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسام آمين فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن آل للقلم يخط ما هركته فيه الأنامل مما استفاد الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله الذي هي أحسن الشمائل وهنا حتنوض بثما بلغي لنا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابه القلم والقرطاس وتتنسى في حدائقه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أولى شنهرته الله والنور الموجع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول المخلوقين برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم فقد أخرج الرزاقي بسناديه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله يا أبي وأمي يا ابن أول شيء خلق الله قَالَ يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقُ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نُورِهِ وقد ورد من حديث أبي هرارة رضي الله عنه أنه قال قَالَ رَسُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أَوَلَى النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعَثِ وقد بعدد الرواية بأن و وأشرفهم مولودا، فلما كانت سعادة أبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودع هذا النور المبين أصلاب وابتون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من سلبي آدم ونوح وإبراهيم. حتى تطوير الألم القديم إلى من خصصته بالتكريم يا أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقوا سلطة عبد الله فألقوا إلى بطنها وضمتوا أشعوها بمعونة الله محافظة على حقياته الدرة وسونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حمل خفيف لا تكير له ثقله ولا تشك منه ألا من ولا علالا حتى مر شربا شهر من حمله بقرب وقت بروجنا إذا علمن كردي تبسط على أهل العالم في فضله وتنتشر فيه آثار مجده صميم الله المكانونة والجارة المعصونة والقانو كله يسبر ويمشي في السرور وقتها بكرب دور إشراقي هذا الشراس والعيون متسوق إلى مروجه متسوق إلى تقوة جواهر واجه واجه وَكُلُّ ذَامٍّ بَطَلَ قُرَيْشٍ ذُق بِفَاشِعِ الْبَارَ مُؤَلِّنَةً بِكَ مَالِ الْبِشَارَ وَمَا مِنْ حَمَلٍ وَمَا مِنْ حَمْلٍ حَوْلَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ إِلَّا فِي حَمْلِ آدَمَ وَنُوحٍ مِنْ بَرَكَاتِ وَسَعَادَةٍ لِلْمُؤْمِنِ ولم تجل الأرض والسموات ثم ذات محضن بين فرو بملكوت نصر في البريات وبروز من عالم خفاه عالم دور بعد تناكوه في البطن يدور وظهر الله في رجول بجد تجرم وبيظهر في العالم الكبير ما إذا تشرم وتعدين ببروز أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ورحمينا محمد رعوذ الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربا ونوضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض نوم فيهن بالترحيب وأمطار وجود الإلهي على أهل الوجود تزج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله. والقدرة تشفت قناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأوفذ حق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أي حضر عند وقعه أمة تنيسا لجنابها المسعود فمشاركة لها في هذا السماق الممدود فحضرس بنوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الخور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتلّوقت الذي أرتد الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق اسمه كمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود وضعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. Ya Nabi Salam ايش راك الكون بديها مرد الجلالة بحر الجود إن تره في حالة الجود تلقى الجود كالمطارين أصل السياد I'm وخير من يرتجاه في العسر واليسرين وأنت أكرم من في الكون والسباب الأكوى لنيل المنا والفوز بالضخرين يا رب يا رب شرفا لي برؤية سيدي وأجنه صدى القلب الكثير صداه يا صداه وبلغ علي ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصد لقاؤه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أطرب الحالي فضاب حداه مع الآل والأصل بما قال منشبا هو النور يهدي الحائرين أطيعه اللهم صل وسلم وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللهم صلِّي وسلِّم وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى لِهِ وحين برز صلى الله عليه وسلم من بضل أمه برز رفعا ضرفه إلى السماء مؤمياً بذلك الرحيل أن له شرفاً على مجده وسماً وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهر شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم أولد مختونا مكحولا مكدوع سرا تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائد فقد ورد عن عبد الرحمن ابن عوف عن أمي شفاء رضي الله عنهما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 قالت الشفاء فضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن أغشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني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 قالت فلم يزل الحديث مني على قلب حتى بتعث الله فكنت من أول الناس إسلاما وكما ترجمت صنعة من عظيم المعجزات وابهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرفه عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعاه، وأنه الهدى إلى الشراط المستقيم. محمد رسول <تصفيق> الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله. الله جمّ صلّي وسلّم وبارك عليه وعلى آله. ونقدّت صفا صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق. وحيث تسرفت الأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوم وما حصل له من الكرمة في عوالم الشهادة والغيوم تحرك أئمة المتكلم إلى نشر محاصر خلق هذا السيد وأخلاكه اللي يعرف السامع ما أكرم الموجب من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خص قضبي علاه يدخل لك فلنقابل السامع ما أمره على من شريف أخراك بأذن راعية فإنك سوف صوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية فلنسيشبي هذا الصيد في خلك وأخلاق بشر ولا يكف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلطه على عين ولا أثر فإن العلاية الأزلية طبعته على أخلاك سلية وأقامته في صورة حسنة بجرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أم يضلوا لمشرما بحمره واسع الجبين حسنا يشعره بين الجمة والوفرة ونقول الإعداد الكامل في محاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاصله وأوصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاصل نظره والسمعه وندجه قد خلق الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مكسورة إذا تكلم نطر من المعارض والعلوم نفائس الدرر ولقد أوتي من جوابع الكريم مع جزاء الإتيان بمثنه مصاكع البلغاء من البشر تتنزق العيون في حدائط محاسن جماله فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله سيد يكون تبسم والمشكل ويل ونوم الإغباء ما أسواه خلق النسيم ولا غير محيام روبة الغناء رحمة كله وحزم وعزم وثار وعزمة وحياء معجز القول والفعال كريم الخلق والخقل والخلق مقسط معطاؤه وإذا مكافة أن ما ينحط من صباب فيقوط السريع المشه من غير خباب فهو الكنز المتلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح والبدر التلم الذي أخذ الألباب إذا تخينته أو سناقوا لهانا ابي بن يغار بدر من حسن وجهي تحيرت الألباب في وصف معناه فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواصفين أو يدرك الفهم معان دات جلت ان يكون لاقي وصفا مشارك أو قري كم رد محاصيل وفن وعد السناء للبدر عند تمام مين لم يخصب وعلى طفن واصف لي وصفي الزمان وفي ما لم يوصف فما اجل قدره العظيم وعوسع فضله العظيم اللهم صل وسلم وبارك علي العلالي ولك لتصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تذيك عن كتابته بطول الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مقارم الأخلاك سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤفة لا يقول ولا يفعل إلا معروفة له الخلق السهل واللفظ المهداوي على المعنى الججل إذا دعاه المسكين عجبه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملاء ولهما شهولة أخلاكه الهيبة القوية التي ترتعج منها فرائس الأكوياء من البرية ومن نسلت به تعطرت الترك والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافر فهو صلى الله عليه وسلم جامع شفاة كمانية والمنبرد في خنكه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متركا عن زيل الوجود أجمد في وشق الحبيب وشله وله العلا في مجله ومكانه أنصاف عز كتعالى مجلها أخدا على نجمسها بعناله وقد انبسط الكلام في تدوين ما أخاده الإلم من وقاعه مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المكرب من التكريم والتعظيم والخلق العديم فحسن مني ان امسك عنت الاكل في هذا المقام واكراسن على سيدنا محمد السلام عليك ايها النبي واصلى الله وبارك اسلم عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصل الختم كما يحصل التكديم فعليه أمضل صناتي وتسليم اللهم صلِّ وسلم أشرف الصلاة أيها على كل الكون وَمَا عِندِي بِذَالِكَ شَاهِدٌ شَاهِدٌ وَدَلِيلٌ أَمَّنْ تَلِيلُ إِذَا ذَكَّرْتُمُ حَمْدًا في كل وقت محين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ العذا إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دراري لو صاف المحمدية عبدا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعله فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمال المذبولة وتوجهي في توجهات الخالصة وصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعب ظافرة وعلى باب عزته تحك الرحال فتغشاها منه الفيضات الغامرة نتوجه إليك بأسرق الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين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 سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائف اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حظرة اكترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسر إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطرابنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وانت بغنا من شرف القرب اليك واذا هذا الحبيب غايتنا امالنا وتتفبر منا ما تحركنا فيه من نياتنا وعامالنا وتجعلنا في حضره هذا الحبيب من الحاضرين وفي طراق اتباعه من السالكين ولحبك وحبه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تصيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمن وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وَوَالَاهُ وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قفرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع لطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واخشف اللهم كربة المكروبين واغضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل كوبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفشر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايات واجعلنا يا ربي في الحجن الحصيم من جميع البلايا وفي الحرز المتين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منزوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ وتبعلين إن كانت التوبة رحم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أفضل ذكر فعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله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 وآله وصابه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصابه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده هذ ما وهو العني العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمت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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin istahiba birahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah, salatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah wa ala alihi Ya Allah, tolong terima semua amal saleh kami khususnya di hari ini, khususnya di malam hari ini. Terimalah pembacaan Maulid Simput Duror yang kami selenggarakan pada setiap Jumat malam lagi, khususnya Jumat malam lagi, Jumat malam Sabtu lagi ini ya Allah, ya Arhamar Rohimin. Semua pembacaan Maulid, pembacaan salawat, pembacaan tahlil, pembacaan Maulid, tasbih, pembacaan kalimat-kalimat zikir di majelis ini ya Arhamar Rohimin. Semua sedekah di majelis ini ya Arhamar Rohimin. Terimalah dan sampaikan pahalanya kepada baginda Muhammad SAW beserta kedua orang tua beliau kepada leluhur beliau para anbiya wal mursalin kepada sahabat-sahabat beliau kepada ahli bait beliau kepada istri beliau istri beliau kepada anak cucu keturunan beliau kepada para auliya wassolihin khususnya yang telah kami sebutkan di awal majlis ini ya arhamar rahimin maupun yang belum kami sebutkan Ya arhamar rahimin dan kepada seluruh dari orang-orang yang hadir di majlis ini keluarganya ya arhamar rahimin Orang-orang yang pernah hadir di majlis ini Ya Arhamar Rahimin Orang-orang yang pernah membantu majlis ini Ya Arhamar Rahimin Khususnya kepada uh, almarhum marhum Shifa binti Abdullah bin, bin uh, Taha Asgaf Kepada almarhum marhum Habibi Anis bin Alul Habshi Kepada almarhum marhum Asharifah al binti Abdullah bin Salim Asgaf Kepada almarhumah al marhum al Asharifah Hababah Fatma Arfa binti Alwi Al Habshi Wahabah Aisyah binti Alwi Alul Habshi Wahabah Khadijah bin Fi'alwi al-Habshi Wa jami ikhwatihin wa akhwanihin Thumma Kemudian untuk ru' al-habib Salih bin Ahmad al-Sigaf Habib Ahmad al-Aidrus Thumma ila ru' al-habib Sheikh bin Muhammad bin Hussein al aidros Thumma ila ru' Al-habib Abdul bin Abdul rahman al-Sigaf habib Bakar bin al-Sigaf ثم إلى روح الحبيب أحمد بن شعل الحزني وزوجته هي الحزني بعائشة بنت إبراهيم الحزني ثم إلى روح جدي أحمد بن عبد الرحمن أيده جدي عبد الرحمن بن أسن أيده جدي علي بن عبد الله جمّز وجده جدي وجد وزرع أدلها ثم إلى روح خليه سيروا خلي علوي خلي محمد وعمي زن وعمي عدوس وعمي عقيل بن هدوجي ثم إلى روح عمي علي بن محمد بن يأخذ زيو والدي وسل إرфан Wahabib Ali bin Bakar Segawa, Habib Anas ibni Thoha bin Adas Segawa, bapada digaraditu, maka ilah arwah walidina, wa walidikum, wa amwatina, wa amwatikum, wa jami amwatil Muslimin, walauhi ahadibal Berikanlah mereka semua pahala yang terbesar dari semua apa yang kami amalkan di hari ini dan semua amal di malam hari ini ya Allah Jadikanlah semua itu sebagai penerang kubur-kubur belia ya Allah Jadikan kubur-kubur mereka sebagai taman-taman surga ya Allah Jadikan kubur-kubur beliau sebagai taman-taman surga ya Allah Letakkan ruh beliau-beliau bersama para anak ambiya wal mursalin bersama para awliya wassalihin ya Allah Dan berikanlah keberkahan mereka kepada kami semua ya arhamar rahimin Dosa kami semua ya arhamar rahimin Ampunilah dosa dosa kami semua ya arhamar rahimin Dengan berkat beliau-beliau semua ya arhamar rahimin Ya Allah di malam hari ini kami tengadakan tangan mohon kepadamu ya Rab Tolong berkati kami di bulan Rajab dan Syabat Berkati kami di bulan Rajab dan Syabat Dan tolong sampaikan kami semua kepada bulan Ramadan. Sampaikan kami semua kepada bulan Ramadhan Dalam keadaan sehawal afiyah Fi ta'atillah Jadikanlah kami orang-orang yang di bulan Ramadhan Nanti ibadah dengan baik ya Allah Selamat dari segala bentuk musibah Selamat dari segala bentuk maksiat Jadikan kami orang-orang yang di Ramadhan Nanti mendapatkan rahmat Mendapatkan anggunan dan mendapatkan Pembebasan dari siksa awin neraka Jadikan kami semua nanti di bulan Ramadhan Mendapatkan malam Al-Qadar Ya Allah berilah kami semua malam Al-Qadar Di tahun ini ya arhamar rahimin sehingga kami berbahagia dunia berbahagia akhirah ya allah teruntuk semua orang yang bantu majlis ini yang hadir di majlis ini yang hidup maupun yang telah meninggal dunia ya rab jadikan semuanya sebagai orang-orang yang dicintai oleh sayyidil mursalin orang-orang yang bersama rasulullah dalam kehidupan dunia bersama rasulullah di alam barzah bersama rasulullah di padang mahsyar dan bersama rasulullah di dalam surga-Mu ya arhamar rahimin ya rabbi terkhusus untuk orang tua kami ya allah jadikan orang tua kami keduanya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat jadikan orang tua kami keduanya selamat di dunia dan selamat di akhirat jadikan orang tua kami keduanya mendapatkan kemudahan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat Ya Arhamar Rohimin begitu pula pasangan hidup kami anak keturunan kami semuanya ya Arhamar Rohimin jadikan semuanya minas sa'adah darain orang-orang yang bahagia Bahagia dunia bahagia akhirah ya Rabbi sampaikan pula pahalanya untuk Sayyidina Ali Al Al Haqqani ya Arhamar Rahimin dan guru-gurunya yang telah mendahului beliau ya Arhamar Rahimin ya Rabbi berikan kepada kami semua usia yang panjang sepanjang-panjangnya dalam keadaan sehat-sehatnya dalam keadaan bahagia dalam keadaan taat dalam keadaan ridhamu ya arhamar rahimin. Dan berilah kami semua kelak ya Allah. Setelah usia yang panjang dalam semua kebaikan tersebut. Anugerahkanlah kepada kami semua husnil khatimah. أَنُقِرَحَكَنَّكَ بَعْدَ كَامِي سَمَاعُ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمُلَانِ مُحَمَّدٍ وَأَنِّي وَصَلَبِ سَلَامٍ اللَّهُمَّ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى أَذِنِي وَعَلَى كُلِّ نِيَّةٍ صَالِحَةٍ جَامِيَةٍ نَافِعَةٍ وَعَلَى مَنْ وَاحِدٍ بِعَلِيٍّ بِدَرَيَابٍ سَبَدَ إ almustaqim al-dhin rabbana la baghyi mundhubi alayna walallahin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu alhamdulillah kita sudah selesai membaca sebagian besar dari maulidin tudzurur dan juga membacakan doa tahlil ringkas untuk orang-orang yang telah kita sebutkan tadi Semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, saya mau nanya. Tadi waktu diajak ikrar dengan kalimat tauhid dan ikrar dengan dengan yang di awal tadi itu, senang enggak artinya? Lega atau enggak lega? Kalau misalnya tiap pengajian kita biasakan ikrar seperti itu, kira-kira setuju atau enggak setuju? Setuju ya? Jadi biar tauhid kita itu mantep, ya. Biar tauhid kita mantep, biar biar setan-setan yang nyelusup dalam hati kita ini pergi, ya. Biar hal-hal yang buruk tidak menyertai kita. Biar hati ini rasanya enteng. Jadi apapun masalah tidak buat kita sumpek, tidak buat kita bingung. Hidup ini rasanya gampang, hidup ini rasanya mudah, karena kita insya Allah bersama dengan Allah Yang Maha wasalah awla wala kuwata illa billah bapak ibu sekalian sebelum nanti saya mengumumkan yang saya umumkan sedikit saja saya kasih tambahan ini sebetulnya sudah warak banyak santapan rohaninya habibusin saya kemarin habis ceramah dari eh, jombang di jombang dapat ilmu babe. satu cerita yang luar biasa tentang pengorbanan dalam menuntut ilmu. Ini satu cerita ini cukup insya Allah yang sudah dengar biar tambah mantep, yang belum dengar biar juga semakin senang untuk berkorban demi ilmu. Kalau kita punya punya harta, kalau kita punya tenaga, kalau kita punya apapun, kita tuh tentu akan senang mengorbankannya untuk seseorang yang kita cintai atau sesuatu yang kita cintai. Betul betul, betul kan? Kita mau ngasih hadiah pada yang kita cintai itu hadiah yang terbaik. Hanya saja, kadang yang kita kasih hadiah itu nggak balas. Kita udah ngasih manusia, teman kita hadiah yang terbaik, tapi nanti di akhirat kita nggak dapet apa-apa. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti seperti itu. Makanya jangan sampai apa yang kita keluarkan itu nggak ada hasilnya di akhirat. Ya, jangan sampai apa yang kita keluarkan, entah itu tenaga, entah itu ucapan, entah itu harta, entah itu apapun. Jangan sampai tidak ada nilainya nanti di akhirat Karena hidup kita ini kan untuk akhirat Bukan untuk dunia, dunia. Makanya kita jadikan semuanya nanti di akhirat Betul-betul bisa menolong kita Untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diceritakan ada e, seorang ulama Yang ngarang kitab Atakrit At Itu kitab di Fikih ya Namanya Syekh Abu Abu Suja' ya Abu Suja' Biografi beliau, riwayat hidupnya, ini yang pengen di, disinggung. Syaikh Abi Sujak itu dulu, beliau sebelum jadi ulama punya seorang sahabat, punya seorang sahabat. Beliau dengan sahabatnya ngapunten, termasuk golongan minal melarat sakboleh. Jadi bukan orang kaya, orang yang melarat sakboleh, miskin yang luar biasa. Karena orang miskin tu ada, ada kelompokannya, ada miskin yang biasa, ada miskin yang luar biasa. Kalau orang miskin satu hari masih bisa makan Tiga kali berarti orang kaya itu. Ya, miskin tadi kok satu hari Bisa makan tiga kali Nah sekarang banyak orang sambat gak punya duit Tapi satu hari makan sepuluh kali Jadi ini termasuk orang miskin atau kaya itu? Orang kaya Nah ini mau makan aja susah Mau makan susah Tapi berdua ini paham Jervasuki mawa Segala sesuatu itu ada biayanya Dua orang ini sangat Cinta pada ilmu dan keduanya pengen jadi ulama Pengen jadi ulama Akhirnya Setelah belajar di kampung Ustadz-ustadz yang di kampung ilmunya sudah dihabiskan Dua sahabat ini Pengen merantau keluar kota Pengen merantau keluar kota Yang namanya orang cari ilmu Ya butuh biaya di luar kota Nanti ngekosnya di mana ini Ya tinggalnya di dimana Nanti makannya bagaimana Terus peralatannya untuk belajar Itu belinya pakai apa Karena sama-sama nggak -sama punya uang, akhirnya salah satu di antara keduanya ngasih usulan. Ya udah gini saja, saya ini dijual saja sebagai budak. Nanti uangnya kamu pakai untuk belajar. Ini satunya ngomong juga sama, oh, jangan kamu, jangan kamu yang dijual, biar kamu yang belajar saja, saya yang dijual. Masih ada ndak yang model seperti ini? Jual diri saya, duit PN. Buat belajar Biar kamu jadi ulama Yang penting salah satu diantara kita harus jadi ulama Jangan sampai dua-duanya bodoh Saya jadi budak bodoh enggak apa-apa Yang penting kamu jadi ulama Akhirnya ayel-ayelan Dua orang ini ayel-ayelan bukan ayel-ayelan Kamu saja yang dijual bukan Tapi ayel-ayelan aku doleng Ya jualah saya Karena enggak ada kata sepakat Akhirnya diundi Dah ini yang keluar undiannya itu yang dijual Nah diundi keluar, yang keluar adalah Syekh Abi Suja. Ya Abi Suja mengatakan, yaudah saya yang yang keluar, ya saya yang dijual. Temannya nangis, oh jangan, pokoknya saya aja yang dijual. Tadi sudah, dia sudah sepakat, yang diundi yang keluar itu yang dijual. lah saya yang keluar, berarti saya yang dijual, tidak usah elan-elan lagi kalau kamu itu sudah jadi ulama, saya meskipun bodoh saya senang enggak jadi masalah. Yang penting jangan sampai kita semua bodoh. Persis kalau Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu bodoh enggak apa-apa nak, yang penting kamu pinter. Ya kan? Prinsipnya kan seperti seperti itu. Akhirnya rangkulan, tangisan karena mau mau jual temannya ini. Digandeng ke pasar, saya bisujak sama temannya sahabatnya sampai pasar ditawarkan. Alhamdulillah tidak laku. Kenapa tak laku? Karena Syeikh Abu Sujak miskin, melarat, tak pernah makan, kurus, kurusnya luar biasa. Tidak ada yang mau beli, karena budak itu dibutuhkan yang orangnya besar, orangnya kuat. Untuk apa? Angkat-angkat, untuk nanti kerja di, di padang pasir, di perkebunan. Nasi Abu Sujak kurus tak laku. Sedih Syeikh Abu Sujak ini, kok aku ditolak laku? Nanti gimana nasib teman saya ini? Dalam kondisi bingung jual enggak laku-laku kok tiba-tiba ada satu orang yang mau beli. Ya udah, saya ini butuh budak, enggak butuh buat angkat-angkat. Kamu saya bayar saja, kamu saya beli. Senang saya betul. Bayangkan ini, didol semeng. Orang sekarang motornya didol, kita aja sedih. Betul atau betul? Fitnya didol sedih, handphonenya dijual sedih. Ini dirinya dolen aku senang. Dijual kemudian temannya pura-pura jadi jadi yang punya budak gitu kan? Diterima uangnya sambil sedih Dia kemudian berjalan meninggalkan Syekh Abu Suja Temannya ini pergi keluar kota Untuk jadi ulama Belajar di sana Syekh Abu Suja digandeng majikan barunya Dibawa pulang Dan luar biasa kuasa Allah Ternyata majikannya adalah salah satu ulama Ternama di kota tersebut ya. Digandeng sama ulama ini Dikatakan saya enggak butuh budak untuk angkat-angkat Saya butuh budak untuk jaga perpustakaan saya saya butuh budak untuk jaga perpustakaan Saya Tugas kamu cuma bersihkan kitab-kitab Jaga perpustakaan ini Kalau saya butuh ambilkan kitab Sudah cuma seperti itu oh, Senang ya Syahabu Suja luar biasa Akhirnya tiap hari bersihkan perpustakaan Oh namanya ini orang yang gila ilmu Cinta ilmu Ya perpustakaan itu bukunya satu persatu dibaca dan hafal Sehingga satu perpustakaan dihafal oleh saya Suja Nah ini kalau majikannya yang olamani Pergi keluar kota Kadang orang desa orang kota itu Datang ke rumahnya ulama, Nanya persoalan agama, Mau nanya, Kalau begini hukumnya bagaimana, Abu Suza mengatakan, Kata majikan saya, Di bukunya, Yang judulnya ini, Halaman sekian, Jawabannya begini, Kata majikan saya, Kata majikan saya, Akhirnya kondang nih, Budaknya saja alim seperti ini, Ya kira-kira majikannya seperti, Seperti apa, Lah majikannya ngerti, Tuannya ini ngerti, Akhirnya digudukkan, saya mau nanya, kamu ni kok pinter, kamu ni cerdas, kamu saya hafal semua. Sebetulnya kamu ini siapa? Kok bisa jadi tidak? Dijawab sama Abu Suja, sebetulnya saya ini orang cari ilmu, tapi enggak punya duit. Saya punya teman, dan nah, daripada nanti teman saya juga enggak bisa cari ilmu, maka kami masing-masing sepakat untuk jual diri kami. Nah kebetulan saya yang dijual. Nah teman saya dapat duitnya itu untuk cari ilmu. Tapi Alhamdulillah kuasa Allah dikasih saya dengan ulama sehingga saya pun juga bisa cari ilmu, itulah asal-muasal sampai adu suja, jadi ulama yang luar biasa, yang mau saya petik hikmahnya begini, orang yang berkorban, mengorbankan dirinya untuk ilmu itu sama dengan mengorbankan dirinya untuk Allah, coba lihat, begitu dia korbankan dirinya untuk Allah, langsung gantinya Allah berikan untuknya ilmu yang dia butuhkan dia butuhnya ilmu langsung dikasih sama Allah, bahkan diletakkan nih perpustakaan ilmu makan itu. Nah kita ini kadang mau berkorban di jalan Allah ragu, ragu eman-eman, so eman eman, -eman. mau nyekolahkan anaknya ke pesantren, ya ada pesantren yang bagus yang yang yang baik karena biayanya agak mahal di pesantren tersebut, ya kan? Eman-eman ngedol motor. Wah nanti kalau motor dijual besok naik apa? Sehingga anaknya ditaruhkan di tempat yang kurang pas. Ya, sing penting pokoknya cukup. Jangan seperti itu. Jual motornya demi anak, nanti kan dapatnya mobil. Itu pasti. Itu itu pasti. Asal kita ya yakin, ngapunten, Ini yang rodo. Rodok gak enak. Tapi jangan tersinggung ya. Coba nanti pulang dari sini, teliti Al-Quran masing-masing di rumah. Al-Quran jenengan diteliti. Itu Al-Quran yang harganya Rp10.000-Rp20.000, atau Al-Quran yang harganya Rp100.000? Coba dia Giliran Al-Quran, beli Tukuwakononeng klewer, kauman kaya, yang sejinah satu sewa kaya. Yang murah-murah wajah cukup. Ojo sing larang, larang. Tapi giliran mau beli baju? Ojo sing ngelak-elak, ojo sing murah, murah. Sekarang saya mau nanya, penting mana? penting mana Al-Qur'an yang bagus atau baju yang bagus Mestinya Al-Qur'an yang yang bagus tapi kita kalau untuk Al-Qur'an pilih yang bagus atau yang murah Ngaku tadi Ya Pak Muhammad ngaku, Al-Qur'an yang yang murah. Berarti ini pengorbanan kita untuk untuk agamanya Allah ini besar atau kecil? Kecil. nah kalau pengorbanan kecil dapatnya besar atau kecil? Kecil. Lah pengin dapatnya besar atau kecil? Berarti korbannya besar atau kecil? Besar. Mampu beli sapi kurbannya tiap tahun kok cuma kambing satu. Mampu beli sapi, tapi tiap tahun kurbanya kambing satu. Padahal nanti yang dinei itu ya sesuai dengan kurbanya, di akhirat dia akan dapat besar sesuai yang dia kor korbankan. Apa yang kita korbankan di sini ya dapat di sana gede. gitu. Asalkan niatnya be besar. Makanya hadirin, yuk mulai sekarang kita belajar mengorbankan yang kita miliki untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pembukaannya. Sekarang rodok bagian kenak iklan. Ya, iklannya apa? Coba Bapak boleh ke sana atau Ibu boleh ke belakang sana itu. Tuh, atau Bapak lihat di situ di dinding itu. Nah, ini Habib Husen enggak mulai tersenyum nih. Maksud saya paham. Ya kan? Kelihatan enggak gambar itu? Kelihatan. Bapak kelihatan itu? Kelihatan. Itu gambar apa itu? Kelihatan apa itu? Gambar apa? Apa bu? Masjid Apa? Masjid Masjid atau majlis? Oh majlis ya. Karena ada tulisannya majlis gitu ya Kelihatan tulisan kecilnya itu ya. Jadi itu nanti insya Allah akan jadi uh, Musolahnya Markas besar ar Allah ya. Itu nanti nama musolahnya Dikasih nama Raudatul Jannah. Ya raudhah sama, tapi kita nama ke sana Raudatul Jannah. Taman sur, surga. Nah, nama itu. Nah, yang jadi pertanyaan, enaknya itu jadinya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi atau tahun depan sudah jadi? Oh, sama-sama sama, sama. Jadi enaknya tahun tahun depan sudah bisa dipakai, betul? Oh, berarti Bapak sama Ibu sama saya sama ya? sama. Ini kira-kira kalau kalau tidak ada yang berkorban bisa jadi enggak ini. Bisa jadi, tapi mungkin 10 tahun, mungkin 20 ta tahun. Nah, saya mengajak diri saya dan hadirin untuk sama-sama berkorban. Gampang caranya. Caranya kan gampang. Mulai Jumat malam Sabtu ini, Jumat malam Sabtu ini dan seterusnya, Habib Novel bin Muhammad al-Thus akan kerja keras jancut tali wando untuk nyelesaikan bangunan itu. Februari harus sudah rampung. Tukangnya bingung. Ya. Februari harus sudah rampung. Februari harus sudah rampung. Agustus itu kan bulan Syawal, betul kan? Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 6 bulan setelah Agustus. Jadi kalau Syawal, kalau ada gereja muharram, coba proviul awal. Saya ingin nanti kita bulan Maulid sudah Maulidan di situ. Ya, bulan Maulid kan kalau mau apa na Jumat terakhir bulan Maulid itu kan Maulid besarnya Arabwah kan nah penginnya Jumat terakhir bulan Maulid baca maulidnya sudah di situ ya dan penginnya nanti nanti Ramadan tahun berikutnya sudah bisa dipakai untuk tarawih kira-kira Jenengan sama saya sama ndak ini penginnya sama ndak samanya mulai berat ini sama atau enggak sama Nah, gitu gitulah ya. Sama atau tak sama? Nah, semangat atau tak semangat? Senang atau tak senang? Saya yakin Februari insya Allah ramp, rampung. Caranya bagaimana? Cerba sukimowo beo. Ya, kalau yang namanya Abu Sujak dolen aku, ya, dolen aku. Saya tak nyuruh jenengan ngejolawak jenengan, gak. Dan saya tidak akan jual diri, diri saya. Tak usah seperti itu. Caranya bagaimana? Ya, gotong, roh, royong. Bagaimana gotong, royongnya? Madis Ar-Rawdha ini kan jualan buku. Jualan buku. Jualan CD. Jualan macam-macam. Dan jenengan tidak rugi beli. Beli buku itu. Bawa pulang bukunya simpen atau didumkan. Misal sudah punya, beli lagi. Nanti kasihkan orang atau jual sama orang lain. Tidak akan rugi. Hasil uang yang jenengan belikan itu. Nanti masuknya untuk itu mayoritas. Ya, mayoritas untuk untuk itu, nah harapan saya cuman begitu saja, jenengan usahakan kalau punya duit nyelengi, seribu dicelengi, dua ribu celengi pas kalau Jumat kesini cari, saya mau beli buku, dengan beli buku, itu sama saja sudah nyumbang untuk bangun majlis tersebut, nah apalagi, kalau misalnya, bapak-bapak berangkat dari rumah, bawa uang satu karung terus bilang ke sini, saya mau beli buku solawatnya yang harganya 5 ribu atau 10 ribu itu, tak bayar uang satu karung boleh enggak, saya jawab paham maksudnya? Ya, jadi, buku ini sarana terserah jenengan mau bayar berapa boleh, itu akan jadi amal yang insya Allah manfaat dunia sampai akhirat, jangan khawatir ya jangan khawatir Begitu jenengan amalkan maka langsung diniati pahalanya sudah ada di sisi Allah di antara pahalanya ya. Satu, pahala salat rawih berjamaah. Yang dua, pahala untuk e, apa namanya pendidikan Al-Qur'an karena di situ saya niatkan untuk pendidikan Al-Qur'an. Yang ketiga, jenengan ini belum jadi loh, pahalanya sudah dapat. Akan dapat pahala pengajian setiap Jumat malam ila yaumil qiyamah. Yang keempat jenengan akan dapat pahalanya solat lima waktu berjamaah karena itu suatu saat nanti ya akan penuh dengan manusia yang solat berjamaah insyaallah ya suatu saat nanti lima waktu akan penuh dengan manu manusia karena saya niatkan majlis ini suatu saat nanti akan menjadi pondok pesantren ya akan jadi pondok pesantren In intinya buat nampung santri saja mungkin insyaallah nggak cukup santri yang solat di situ aja tidak tidak cukup. Nah, kenapa sahabat dulu dikatakan sahabat-sahabat uh, Allahina sababuna bil iman. Allahumma Rabbana Allah makbir lana, Rabbana to, Rabbana makbir lana wali ahlul ladina sababuna bil iman. Ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang beriman mendahului kami. Kenapa sahabat yang muhajir ansor awal itu kok dapat nilai lebih dibanding sahabat yang belakangan? Karena yang berjuang untuk noto Itu yang di awal Jadi yang datang belakangan ya dapat pahala Tapi kalah sama yang depan Nah ini kalau yang yang nanti-nanti itu tinggal teruskan Sekarang inilah yang bangun pondasinya, Yang yang susah-susahnya ini Itu nanti yang akan dapat pahala Yang ter, terbesar Next saya kembalikan pada jenengan semua Terserah pada pribadi masing, masing. Itu eh, Saya memprovokatorin jenengan Untuk amal soleh Selanjutnya nanti Bima Ahmad mau nambahkan dikit gak banyak karena saya yakin jenengan sudah lapar saya juga sudah lapar sudah lapar belum nih mau oh, sudah bangyaku tuh ya jadi begini hari ahad besok kita mau kemana alhamdulillah masjid agung mana oh surakarta jam berapa delapan ada acara apa tablik akbar tablik akbarnya apa Tabuh seribu rebana, tabuh seribu rebana. Pengumuman, alhamdulillah, yang daftar udah lebih dari seribu penabuh rebana. Yang daftar udah lebih dari seribu penabuh rebana. Saya nanya, jenengan siap hadir atau nggak siap? Insyaallah siap ya? Siap. Nah, nanti di situ ada peluncuran buku saya yang terbaru, judulnya Syukur. Judulnya? syukur insyaallah tebal 132 halaman kalau nanti hari Ahad pengin beli sebelum kehabisan ia ya mulai dari sekarang nyelengi kan masih ada waktu Sabtu Minggu kan 2 hari lumayan kok nah nyelengi nanti hasilnya digunakan untuk ngurusi saya butuh uang awal 400 juta untuk bongkar untuk membangun itu ya hari ini masih 0 rupiah nanti 1 Juni mau saya bongkar ada uangnya enggak ada uangnya pokoknya saya bongkar Setuju atau tidak setuju? Setuju. Lakitan-lakitan -laki kira-kira ada atau tidak ada? Kok tahu ada? Yakin Insyaallah. Kok bisa Insyaallah yakin? Kenapa? Oh, karena masing-masing sudah mau beli bukunya ya. Ya minimal kalau dengar beli bukunya ada seribu orang beli buku itu sudah lumayan banyak untuk mulai ya kan? Sudah lumayan, lumayan banyak. Demikian, yang terakhir hari Ahad besok usahakan yang punya baju putih pakai baju putih yang punya. Ya. Yang punya kopiah putih usahakan pakai kopiah putih. Ya, yang punya. Kalau enggak punya mau pakai celana panjang boleh, pakai rok panjang boleh, asal jangan rok mini loh ya. Rok yang panjang boleh. Senengan mau pakai kaos biasa juga, Bu. Boleh. Mau pakai topi juga enggak jadi masalah. Tapi yang punya usahakan pakai yang putih putih. Karena kita akan nabur bana bareng akan dikir ba bareng dan nanti akan ada suguhan drama sedikit dengan artisnya coba disimak nih penting nih artisnya satu Mas Edwin ya yang kedua Mustaqim atau Mas Taqim yang ketiga Mas Ansori yang keempat Mas Puji Atau kita panggil Syekh Puji ya yang kelima, Mas Seto Yang keenam, Rahasia Yang keenam, Rahasia Nah, Edwin Edwin atau Aba Edwin itu saya perankan nanti jadi Ulama kondang tingkat internasional Jadi penampilannya seperti apa kita lihat besok hari Ahad ya Kita lihat bagaimana Melalui drama itu yang ringkas ada pesan yang mau disampaikan sama teman-teman saya ada pesan yang mau disampaikan biar majelisnya itu tidak monoton gitu ya tidak mono monoton hadirin yang dimuliakan Allah swt uh, ini yang dapat saya sampaikan uh, mohon hari ahad ajak temannya sebanyak banyaknya coba sekarang saya mau menyemangati diri saya sendiri yang ingin hadir hari ahad datang hari ahad coba angkat tangan. Masyaallah, alhamdulillah. Ya, yang sudah angkat tangan tidak datang awas. <laughs> InsyaAllah datang ya. Nah, yang hari ahad ahad datang dan bawa teman lebih dari dari dua coba angkat tangan. Oh ya, alhamdulillah. Nah, ya kan? Ini yang di depan tidak angkat tangan semua ini, karena ada yang yang sudah tugas ya. Ada yang punya tu tugas. Nah kalau misalnya Habib Muhammad Pamit gak datang diizinkan gak nah, Alhamdulillah angkat tangan beliau Berarti beliau hadir atau gak hadir Insyaallah hadir Nah nanti beliau akan melihat penampilan Teman-temannya, murid-muridnya Dalam drama ala Rautoh Drama ala Rautoh Ada pengumuman dari Ibu Hilal Ini penting ya Insyaallah nanti saya umumkan jadi besok hari Ahad itu tim Hadroh dari berbagai kota datang ya. Dan ini mungkin jadi yang pertama 1000 orang kumpul nabur bana bersama-sama. Lagunya apa? Bagi yang sudah saya kontak untuk hadir tadi di majlis ini, nanti selesai kita makan jangan pulang dulu teman-teman yang dari perwakilan tim Hadroh duduk sama Ustaz Ali Maksum kita akan merumuskan ada berapa lagu itu ya. Dan kira-kira bagaimana nanti. Paling cuma 15 menit sudah selesai. Ya. Terus untuk ibu-ibu yang bawa yang hadir ke majelis, mohon maaf, masjid agung Surakarta kebetulan kipas anginnya dicopot sampai sekarang belum bisa dipasang. Waktu direnovasi itu kan dicopot, sampai sekarang itu kan belum terpasang Ini kan musimnya panas loh ya, panas. Nah, tolong nanti ibu-ibu datang, bapak datang, kalau bapak datang bawa kipas ya rotan ya, mosok bapak begini kan ya aneh. ya. Ibu-ibu datang masing-masing bawa kipas. Kipas, punya kipas tak bu? Oh punya. Kalau tak punya kipas, bawa godong besar gitu. Bawa kipas atau tepas tu dibawa. Kalau yang punya dua, bawa dua. Siapa tahu temennya tak bawa kan, bisa minjimi ya. Niat-niat yang baik. Biar rokok adem. Kemudian untuk ibu-ibu yang pakai baju putih, peringatan dari saya, baju putih itu nerawang. Jadi tolong dalamnya itu Dalamnya yang rokok kandel. Ya, dalamannya ngaruh tuh ya, jangan tipis. Pengumuman, pengajian metal. Ya, pengajian metal. Metal artinya menuju takwa Allah. Episode pertama. Jadi ini perdana. Di Kamis malam Jumat, Kamis malam Jumat, tanggal 29 Mei, 29 Mei, jam 19:15. Bak dan Isha. Tempat. Masjid Agung Surakarta Diiringi dengan Orkes Salawat Metal Ababil Kolaborasi musisi rock Tradisional dan terbangan ceramah oleh Haji Basit Hilal Adenan Pesantren Ababil Kauman Solo Yang kedua Ki Haji Amin Budi Harjono Ponpes Al-Islah Semarang Isinya nanti diantara majis itu Tanya jawab jamaah dengan Kiai Dikir Dikir nih iklannya sini manfaat untuk berbagai hajat Ya Memang itu manfaat untuk berbagai hajat Kemudian ijazah ilmu amalan wirid Kehaji Hilal Adenan Kauman, ya. Nah insyaallah uh, Upayakan yang bisa Untuk hadir Itu akan rutin setiap malam Jumat minggu terakhir Jadi malam Jumat minggu terakhir Jumat yang terakhir itu malam Jumatnya Ini puman dari uh, Apa namanya Panitia Pengajian Metal. Nah di sini ada yang menarik, ya. Bukan cuma manusia yang boleh datang. Ini ada gambar Jin dan Setan juga boleh datang. Ya, jin dan Setan juga boleh datang. Maksudnya datang biar kopong semua, gitu ya, yang jahat-jahat. Demikian B Muhammad silakan beri tambahan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na min shururi anfusina mudil, billah, wa sayyiati a'malina mayyahdillahu fala mudilla wa mayyudlil fala hadiya Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin mustahib rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imain Allahu Alimi Wasohbihi Amma Badeu. Alhamdulillah, sebenarnya sudah cukup banyak yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan semuanya itu tadi bukan hanya jadi tambahan ilmu, tapi juga jadi tambahan amal. Yang terpenting, yang terpenting, yaitu semangat kita gotong royong berkorban demi Allah Subhanahu. Jadi kalau jenengan niru Syekh Abi Suja Ngedol awak jenengan Niku kulo yakin mestirah payuh Jadi tidak usah ditiru Dan juga tidak mungkin ada yang niru Jadi tetap Apabila kita bantu Dengan ikhlas semampunya Tidak harus yang bantu itu Dikatakan setiap pagi Itu dua malaikat turun Kemudian malaikat yang satu berdoa Allahumma'ti munfiqan khalafan Dan yang satunya lagi berdoa Allahumma'ti mumsikan talafan Malaikat yang pertama ngomong Ya Allah yang suka mendermakan hartanya Tolong diganti yang banyak ya Allah Doa malaikat yang pertama Kemudian doa malaikat yang kedua itu mengatakan ya Allah yang suka nyimpen hartanya, yang suka numpuk-numpuk hartanya, tolong dikasih kehancuran di dalam hartanya ya Allah. Lanjut dengan kira-kira pengen dapat doa yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, berarti Februari Insya Allah bangunannya jadi. Insya Allah jadi ya, Insya Allah jadi. Kenapa? Mudah-mudahan kita dapat doa daripada malaikat yang pertama. Amin Allahumma. Amin. Berhubung jam sudah malam Perut juga sudah lapar Mata juga sudah ngantuk Saya rasa kalau panjang-panjang Nanti jendengan ngerasani saya terus Lebih baik saya akhiri Insya Allah ketemu hari minggu besok Dalam keadaan sehat walafiat. Sebenarnya saya sudah ada pengajian Di Blupo Dan panitnya dengar ini Cuma ya tadi Saya batalkan yang ada di sana Diganti sama yang lainnya Biar bisa ikut yang ada di masjid aku jadi biar paniknya dengar tadi sudah ditodong model begitu Maksudnya Allah saya gak batalkan ke oh kan nanti repot jadinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Permohonan satu doa Gambar itu bagus atau gak bagus ya. Berarti ada yang gambar atau gak ada yang gambar Ada Ini yang gambar Kontraktornya Arsiteknya Developernya Adalah Ar-Rawthoh Cabang Yogyakarta ya, Ar-Rawthoh Cabang Yogyakarta Yang saya dirikan sama teman-teman Yogyakarta Ar-Rawthoh Cabang Yogyakarta Itu kan tiap bulan sekali ada majlis di sana Seringnya malam Jumat Nah Nama eh, ininya Perusahaan PT kontraktornya itu adalah Azka Mumtaza ya, Azka Mumtaza Yang dipimpin oleh Pak Agus Dan teman-temannya Dapat taji juga di sana Nah, yang gambar arsiteknya itu anak buahnya Pak Agus, anaknya kecil tapi cabirawit. Orangnya hitam tapi nggak terlalu hitam, putih nggak terlalu putih. Sawo mateng, roti hitam. Ya, yeah. status jomblo, belum ada judul, lagi dalam proses untuk mencari pendamping. Nanti kalau ada yang nyari apa pendamping, pengen-pengen nanti lapor sama saya. Ya, yeah. saya kasih waktu seminggu untuk lihat, setelah itu langsung akad nikah. Iya, namanya adalah Mas Agung Setiono. Jadi orangnya Insya Allah setia ya. Iya, Mas Agung Setiono. Penariknya, kok yang gambar, yang gambar bangunan ini namanya Agung gitu, namanya Agung besar gitu. Karena yang yang dibangun ini sesuatu yang besar. Jadi yang gambar tuh orangnya namanya kecil nggak boleh harus namanya besar. Dan ini juga ide di awal dari Mas Eto ya. Mas Eto sekarang lagi kerja di Cilacap sehingga dia ndak bisa meneruskan proyeknya. Semoga juga mas itu dapat apa kemudahan dalam pekerjaan yang di sana. Amin. Mari kita doakan ya semua yang sudah ikut membantu untuk apa menjadikan gambar ini dan semoga gambar ini tanggal 1 Juni saya akan langsung robohkan bangunan yang ada di situ, insya Allah dan langsung akan dibangun. Ya, prinsipnya satu, ada uang, tidak ada uang saya bangun. Mudeng? Sebab Allah selalu a. Ah. Ya, saya hanya bergantung kepada Allah Dan jangan khawatir Majlis Ar-Rawdha tidak akan pernah Menyediakan kotak amal Di depan nodung jenengan gak ada Jadi masuk sini aman Keluar juga aman Ya, Masuk aman keluar juga aman Kalau ada orang beli buku itu kan bisnis ya, Itu bisnis Beli dapat untung bukunya gak, gak kurang gitu kan Justru saya menawarkan nilai lah, Lebih dapat paha, pahalanya Mari kita doakan semuanya Agar uh, semua yang ikut andil mikirkan ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi minimal satu istana yang sangat indah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala Diberi istana yang sangat indah di barzahnya Allah subhanahu wa ta'ala Diberi naungan yang sangat indah di mahsyar Dan diberi rumah yang sangat indah di dunia Yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah urusan mudah lancar dan bahagia hidup beserta anak keturunan dan orang tuanya al fathah auzubillahi minasyaitonir allahumma shalli wasallim ala sayidina muhammadin miftahi babirahmatillah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 وتجاوز الخطيئاتي والزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلق بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في أطاك راغب في رضاك Liqadak faktubni min auliyak waslub sabila hudak walhiqni bi asfiyat wa sallallahu ala sayyidina kurang lebih mohon maaf jangan pulang dulu nikmati hidangan